بسم الله الرحمن الرحيم 113. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين لا ترون الجحيم، ثم لا ترونه عين اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم.